اْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ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 بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عَدُوٍّ لِّلَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِي فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَا الذيينَ كَفَرُون الذيينَ آمَنُوا لَ كَانَ خَيرَم مَا سَبَقُنَ إِلَيْ وَإِذْ لَ يَحْتَدُ بِهِ فَسَيَقُونَ هذاَا إِفْكُمْ قَدم وَمِنْ قَبِلِهِ كِتَابُ مُسَ إِمَا مَوْ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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون مِنْ قبلي وَهُمَا يستغيثان الله وَهُمَا يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فَيَقُولُ مَا هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ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 وَلا قَذ مَك النهُم فيِي مَائِم مَكَن النَاكُم فيِيه وَجَعلناَا لَجُم سَمع وَأَبَصَار وَأَفِْدَةَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُم سَمعهُم وَلاَا أَذَ صَارُهُم وَلَا, أبصارهم ولا أفئدتهم من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 سَمعان كتابًا أُ زِلَمِم بعد موسَ مصددِّق لماَا بَنَ يدَ مصَدِّق لمَا بَ يديه, يدَيْهِ يَهدي إلَ الحَّ وَإلى طرَيقم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 أَلاَ إِنَّ كَثِيرًا فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ بَل إَِّهُ عَ كلُلّ شَيئٍ قدير وَيَوْمَ يُعرَدُ النَّذينَ كَفَرُوا عَلَ النَّارِ أَلَْسَهَا بِالحََّّ قالوا بَلا وَربَبّنَا قَالَ فَذكُ عَذاَابَ بِمَا كُُمْ تَكفُرُ